افتراء على الله كذبا به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلّا ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شئنا نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء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 وألنا له الحديد أنعمل سابغاك وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح أدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وَمَن يَزِق مِنْهُم عَنْ أَمْرِنَا نُذِقهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَلْ جَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ إِعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا دَبْتُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما فِي في العذاب لَقَدْ لقد كان فِي في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فاعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل, جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل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 قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال قول في السماوات ولا في الأرض لا في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير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 قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة الناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وقال الذين كفرون النؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا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 إتَأمُرُونَنَا أَن نكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَدَادَ وَأَسَرُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأוُ العذابَ وَجَعَلْنَا لِأَغلَلَ فِي أَعْنَاقِ الَّذينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوُنَ إلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زرفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَرَ مَنْ آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلَنَا فَكَذَّبُوا رُسُلَنَا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ان تقوموا لله مسنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سالتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله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 وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بِأَشْيَاعِهِمْ من قبل إِنَّهُمْ كانوا في شك مريد